وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ وَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا وَعْدُ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَأَنَّ أَهْلَ الْبَاطِلِ لَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْهُ وَإِنْ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَذَى هُوَ مُجَرَّدُ شَيْءٍ تَضْيِقُ مِنْهُ الصُّدُورُ وَلَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَرَرٌ عَظِيمٌ بِسَبَبِ ذلك وسيأتي تفسير الأذى الذي يحصل من جهة أهل الكتاب وأما الغلبة والظهور عليكم والنصر عليكم والاستمرار على ذلك وغير هذه الأمور هذا لا يكون لهم لن يضروكم إلا أذى وين يقاتلوكم يولوكم الأدبار كما حصل في معارك كثيرة قاتل الكافر مؤمنين فولوا الأدبار واليهود كما تعلمون غزاهم رسول الله وخلبت خيبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بغزوه لهم بعد أن رأوا جيش الإسلام مقبلا عليهم قال محمد الخميس وأهانهم الله سبحانه وتعالى برسول الله وبجيش الإسلام وإن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وهذا من اقتباس من الآية والاقتباس جائز رسول الله يقول هذا الاقتباس جائز بشروطه عندهم قال قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا تقدم الكلام عليها وأن المقصود بقوله تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر إما بيان شرط الخيرية أو المقصود بالآية الثناء على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكما يقول من جوزي فيها قولان إما أن يكون المقصود بذلك بيان شرطية الخيرية وأن الخيرية تنال بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو يكون هذا من باب الثناء من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة القائمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وكله صعب. فما حاز هذا الثناء وهذا الشرف وهذا السؤدد وهذه المنزلة وهذه المكانة إلا بتحقيق هذا الشرط والقيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم فما حازت هذه الأمة الخيرية إلا بهذا الشيء فهي محتملة إما أن تكون سيغة لبيان شرط الخيرية أو تكون سيغة للثناء على هذه الأمة كله صاب وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أي اليهود النصارى لو آمنوا إيمانا كإيمان أهل الإسلام لكان خيرا لهم من الرئاسة التي هم فيها وغير من الكفر الذي هم عليه وهم محتمل كما يقول بعضها العنم قال قوله لكان خيرا لهم أي اليهود النصارى إنما ك يعني لو آمنوا إيمانا كإيمان المسلمين بالله ورسوله وكتبه لكان خيرا لهم وقيل لكان خيرا لهم من الكفر فهُو محتمل أنهم لو آمنوا إيمانا بالله ورسوله وكتبه ورسله لكان خيرا لهم كإيمان المؤمنين فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وبكتبه منزلا كلها وكلهم أي الرسل والكتب كلها لكان خير لهم مما هم فيه ما يزعمون أنه خير من الرئاسة حب الشرف حب الملك حب التبعية والاستتباع هذا الإيمان خير لكم من هذا الشيء الذي أنتم تزعمون أنه خير وما في خير لكم مع بعدكم عن الاستقامة ومع بعدكم عن الدين ما في خير لكم فهذا محتمل أن المقصود أهل الكتاب لو آمنوا إيمان أهل الإسلام لكان خير لهم من السؤدد الذي هم فيه والرئاسة التي هم فيه ويزعمون أنها خير وهكذا لكان خير لهم من الكفر الذي هم عليه فتكون الخيرية هنا من باب التهكم فقط أو من باب ما زعموه ما زعموه أنه خير قيل ما هو خير لهم مع بعدهم عن إيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله فهو محتمل لهذا وهذا وقال بعضهم لكان خيرا لهم أي هذا الإيمان خيرا لهم من الإيمان بموسى وعيسى فقط فيكون أفعل التفضيل على بابه لكان خيرا لهم من الإيمان بعيسى وموسى فقط دون الإيمان ببقية الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من الإيمان بعيسى وموسى فقط آمن الإيمان الذي آمن به أهل الإسلام وأهل الإيمان ولكن انقسموا منهم فريق مؤمن ومنهم فاسق وهم الأكثر وهم الأكثر المقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر هو الكفر بالله سبحانه وتعالى فانقسم أهل الكتاب فليسوا سواء فمنهم من آمن كعبد الله بن سلام وأضرابه من أولئك الذين كانوا يهود ثم أسلموا حسن إسلامهم وكالنجاسي واضرابه من النصارى كعبد الله بن سلام وأضرابه من يهود الذين آمنوا وكان جاشي ومن كان من بابه رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله من النصارى هؤلاء مؤمنون لكان خيرا منهم لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أكثرهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى كافرون بالله جل وعلا هذا أكثر أهل الكتاب ما آمنوا بنبينا محمد سواء كانوا من اليهود أو من النصارى ثم قال قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى قال مقاتل من مقاتل إذا أطلب ابن سليمان نعم أيهما الذي وصف بأنه سني سليمان هو بن حيان حيان أما هذا مشبه قاتل من سليمان مؤتدع ضال منحرف قال مقاتل إن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمنه منهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم فأنزل الله تعالى لن يضروكم إلا أذا الله أعلم يسبب النزول هذا يعني لا يضروكم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان وعيدا وطعنا توعدونكم ويطعنون في دينكم هذا الذي سينالكم منهم أذا باللسان كما قال الله سبحانه لا تبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذن كثيرة ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا تتقوف إن ذلك من عز الأمور فهذا الذي ستسمعوه هذا من البلوى هذه من البلوى ومن الابتلال الذي ابتلى الله أهل الإيمان به أنهم يبتلون في أموالهم وأنفسهم وهكذا يبتلون بشيء آخر بسماع الأذى من الكافرين والمنحرفين من أهل الكتاب ومن الذين اشركوا من أهل البدع أيضا كذلك فكلهم يرموننا من قوس واحد ونحن مرمى السهام أي أهل الإسلام وأهل السنة في أهل, الحق في أهل الإسلام فإنهم مرمى السهام أهل الأهواء وهم الغرض والهدف ولكن مع ذلك الله يقول لن يضروكم إلا أذى وحث الله سبحانه وتعالى على الصبر كما في الآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فالمشركون يسعون في أذية أهل الإيمان وهكذا أهل الكتاب وهكذا أهل الأهواء ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة فعلى هذا الشخص يوطن نفسه على الصبر فإن هذا حاصل لا محالة ولكن وعد الله حق وإن يقاتلوكم يولوكم الأدوار ثم لا ينصرون هذا الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن, فإن رسول الله غزاهم إلى خيبر وأهانهم الله سبحانه وتعالى به وبجيش الإسلام وهكذا أيضا فتح الله على يديه مكة وأهان أولئك المشركين الذين كانوا على ذلك الدين الذي تعلمونه منهم من أسلم الحمد لله وحسن إسلامه ومنهم من بقي على الكفر قتل عن كفره والعاذ بالله وهكذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافات الراشدة في عهد الصديق في عهد عمر في عهد عثمان وعلي في عهد بن أمية في عهد الدول التي أقامت الدين الله سبحانه وتعالى لم يتمكن أهل, أهل الكفر منهم أبدا ما ضرهم إلا بهذا السب والشتم والتجديع والكلام وغير ذلك والتخويف والتهديد هذا كله ما يجد شيئا وإن تصبر وتنتقوا فإن ذلك من عزم أمور هذا كله بإذن الله ما يحصل منه ضرر عظيم وإنما يحصل شيء لكنه خفيف خفيف فليس بكبير شيء ولا بكبير تأثير يحصل لكم بسبب هذا الأذى تعالى هذا الشخص يوطن نفسه على صبر فمن استقام على دين الله سبحانه وتعالى سيناله شيء من هذا فعليه أن يصبر حتى يلغى الله سبحانه وتعالى فإن هذا من عزم الأمور ولا يصبر إلا من وفقه الله بعضهم يسمع بعض الكلمات النابية فيما يصبر على الاستقامة يترك تكلموا فيها تكلموا في نحيتي تكلموا في قميسي تكلموا في كذا ما يصبر على أذى أهله ولا على, على أذى أيضا كذلك بعض الناس الذين لا يقيمون وزنا للاستقامة ما يصبر عليهم فينحرف فهذه الاستقامة تحتاج إلى صبر والشخص لا يبخل على نفسه بالدعاء فإنه من أعظم أسباب الاستمرار على الاستقامة الدعاء وكذلك ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى من الصبر على هذا الشيء قال لا يضروكم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان وعيدا وطعنا وقيل كلمة كفر تتأذون بها قال ابن عباس الأذى قولهم عزير بن الله المسيح بن الله ثالث ثلاثة هذا أذى ولا شك ينال عبد الله بن سلام وأصحابه وينال كذلك أيضا النجاشي وأصحابه من أسلموا وربما يؤذونه مثل هذه الكلمات النابية عزير بن الله النسيح بن الله ثالث ثلاثة وهكذا من هذه الكلمات ق بالله. هذا قول بن عباس في الأذى وتفسير الأذى وقال الحسن هو الكذب على الله ودعاءهم المسلمين إلى الضلالة وهذا أيضا أذى ينال أهل الإيمان الكذب على الله والافتراء على الله والتحريف لدين الله هذا كذب وهكذا أيضا يدعونهم إلى الردة يدعون أهل الإسلام إلى الضلالة وإلى الردة وهذا من الأذى الذي ينال أهل الإسلام وقال الزجاج هو البهت والتحريف وجماع ذلك كما قال ابن الجوزي رحمه الله ومقصود الآية إعلام المسلمين بأنهم لن ينالهم منهم إلا أذا باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلالة وإسماعهم الكفر هذا هو جماع هذه الأقوال هذا الذي ينال أهل الإسلام من قبل ومن بعد لكن إذا تركوا الخير لديهم عليه سيتصلقوا أكثر وهينوهم ويدلوهم كما هو الحاصل الآن تركوا الخير الذي كانوا عليه أهانوهم أما من قبل ما استطاعوا أبدا بل صلت الله أهل الإسلام على اليهود وعن النصارى وأذلوهم فرضوا عليهم الجزية فرضوا عليهم الجزية وصاروا في الصغار وفي ذل لا يعلم به الله جل وعلا إلا من أسلم منهم وآمن منهم فهذا يسلم من الذل لكن الآن لما ابتعد المسلمون عن الخير أصابهم إذلال غريب وأصابهم كذلك ما ترون من الوهن والضعف وتسلط الأعداء، فشتد الأذابهم، شتد الأذابهم حتى دعو من دعوا إلى الردة فرتد، فأجابهم إلى النصرانية، النصرانية، أجابهم إلى العلمانية، أجابهم إلى الاشتراكية، أجابهم إلى أمور كفرية، والعياد بالله. تسلطوا على السماء أما قبل لا يضركم إلا أذى وما ضر الصحابة شيئا مثل هذه الكلمات عزير بن الله المسيح بن الله إن آخذ ذلك ثالث الثلاثة هكذا الكلب على الله الابتراع على الله هذه يحصل أذل الصحابة به يحصل أذل الصحابة مثل هذه الكلمات وهكذا البهت والتحريف وأم الآن فتسلط تسلطا عجيبا وهكذا لغات الصحابة فإنه يلون الأدوار. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدوار ثم لينصرون فهذا قول من أقوال أهل العلم لابن عباس الأذى عزير بن الله المسيح بن الله ثاني ثلاثة والحسن يقول الكلب على الله ودعائهم المسلمين للضلانة وبعض هل العلم يقول البهت والتحريف وهو قريب من قول الحسن وابن الجوزي كما سمعت يجمع هذا قال مقصود. الآية إعلام المسلمين بأنهم لن ينالهم منهم إلا أذى باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلال وإسماعهم الكفر ثم وعدهم الله بالنصر وإن يقاتلوكم إلى آخر الآية قال وقيل كلمة كفر تتأذون بها وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين وهذا الذي حصل قبل شربت إليه قبله في خيبر وينقاطن لكم يولوكم الأدبار محمد الخميس وصاروا في ذعر وخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع منهم وقتل من قتل منهم وأهان من أهان أهان وأهان من أهان من منهم قال ثم لا ينصرون بل يكون لكم النص بل يكون لكم النصر عليهم لن يضروكم إلا أذى من مقصد بالأذى هنا الذي يحصل لأهل الإسلام من اليهود والنصارى فيه خلاف قول ابن عباس عزير بن الله المسيح بن الله ثالث ثلاثة هذا أذى ولا شك يتأذى المؤمن أنه يقال مثل هذا الشيء وقال الحسن الكذب على الله ودعاؤهم المسلمين للضلال وقال الزجاج البهت والتحريف التحريف والبهت هذا يتأذى منه أهل الإيمان قال قوله قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن اليهود ضربت عليهم الدلة صاروا في صغار وفي هوان كل ذلك بسبب ما هم عليه من البهتان على الله سبحانه وتعالى وأذية أهل الإيمان أهانهم الله وأذلهم بذنوبهم ضربت عليهم الذل أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا وأدركوا فالذل لاحق لهم ولاصق بهم ولم فكاك ولم فصام لهم عن هذه الذل أينما ثقفوا أينما أدركوا في أي مكان وجدوا إلا أن يستقيموا على دين الله إلا بحبل من الله فإنها ترتفع عنهم الدلة وحبل من الناس وهكذا أو حبل من الناس يدفع الجزية الناس ويدفع الجزية لأهل الإسلام فإنهم يعطوها ولازال الدلة موجود لهم لكن لا يتعرض لهم أحد يصير أهل دمه بعد ذلك وإلا هم في دل لذلك صلى الله عليه وسلم من الذل الذي أراده بهم أنهم إذا رأيتم بطريق فضطرهم إلى أضيقه فضطرهم إلى أضيقه لا تجعل في الوسط يمشي اليهود اللي همهم في أصاب طرق وإنما جعلوني الأرض ضيق طريق من الذلّة التي تنحقهم وكانوا في ذل حتى في اليمن في صعدة وهانون ذللين في قايت إهانة والذل في صعدة يمر عليهم من الصعدة وينوم يانا كانت لهم دكاكين معروفة دكاكين يفتحونها كذا يبيعونشتروا لكن ما يحبهم أحداً حتى أخذوهم بعد ذلك ودهم بهم إلى فلسطين كل الذين جل الذين في اليمن بقوا أو بقوا في فريدة بقي منهم من بقي فريدة وأظن الله علم هل زانوا الله علم ولا كانوا في صعدنا لا باسمهم أول ما جئنا لا باسمهم كانوا قبلنا أكثر أكثر كانوا وكان الناس يهينونهم ولا كرامة لهم والاحترام ولا شيء وجعلوا لهم تنكز النار ذلك الذي يتميزون به ولا بد الزنار حتى يتميز من أهل الإسلام ويعرف أنه يهودي يعرف أنه يهودي وليس مصر فجعل لهم زنار في شعورهم ويتميزون بي عن أهل صعدة وعن أهل الإسلام ويعرفون أنه من اليهود وأهل الصعدة في غاية الاحتقار لهم والإهانة لهم فالذل لاحقا لهم ولكن أعداء الله أرادوا رحعتهم وأرادوا تمكينهم من رقاب أهل الإسلام لأنهم يعرفون بغض أهل الإسلام لهم وما بينهم من الحروب والعداوة الشديدة بينه وبين أهل الإسلام فأرادوا إذلال أهل الإسلام باليهود، وإلا ما بينهم وفاق أبداً مع النصارى، وليجتمعون مع النصارى أبداً بينهم بغض شديد، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد يقول الثالمو على شيء، أنا الذي على الصواب، وهذا يقول أنا الذي على الصواب، يتما بغضا شديدا وبينهم حروب، لكن اجتمع على ضرب أهل الإسلام وعلى الإسلام، وإلا بينهم ما بينهم من البغضاء والشحناء وكذلك الحروب التي كانت بينهم فالذل لا زالت حاصلة وإن حصل لهم شيء من التمكين الآن عن طريق النصارى لكن الناس ما تحبهم البتة مجمعون على بغضهم المسلم والكافر مجمع على بغض اليهود وإنهم شر الناس شر الخلق والخنيقة اليهود هؤلاء الناس مجمع على بغضهم ما يحبونه لأنهم أهل مكره والخيانة أهل ولا لهم ميثاق يقيمونه مع ذلك لا شك أن في المجتمعات من هو الشر من هؤلاء الأشرار الملاحدة الذين لا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بوجود الرب أصلا هؤلاء شر ولا شك أنهم شر من اليهود الذي لا يؤمن بإله موجود في الكون وإنما خلغ الكون بالطبيعة والله سبحانه وتعالى أصافهم وأصاف عظيمة هؤلاء اليهود وحقّرهم وحقّر شأنهم ومن هذا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قال قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي حيث وجدوا وأدركوا إلا بحبل من الله يعني أينما وجدوا أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا وسبوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله عهد من الله تعالى بأن يسلموا إلا بهذا بعهد من الله بأن يسلموا ويدخلوا في, ويدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى فإذا دخلوا في دين الله رفعت عنهم الذلة هذه هم عليها والتي هي ملاصقة بهم قال أي عهد من الله هذا معنى الحبل هنا بحبل من الله أي عهد من الله بأن يسلموا قال وحبل من الناس من المؤمنين ببدل جزية أو أمان ببدل الجزية أو أمان يدخلون عن طريق ولات أمور أهم الإسلام آمنين مستأمنين يدخلوا يعرض عليهم الدين فيدخلهم من الأمر ويريدون سماع الدين فهؤلاء مستأمنون يتركون أو يدخلون لشيء من الأغراض الدنيوية تجارة معهم فهؤلاء يؤمنهم ولات الأمور فيدخلوا فترة فترة أمان وهكذا إذا بدل الجزية لأهل الإسلام عن يدهم صاغرون فلا يجوز الاعتراض لهم فهم ذمة الله وذمة رسوله ولا يجوز الأحد أن يعتدي على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فهنا ترفع رفعا نسبيا وحبل من الناس ترفع رفعا نسبيا أنه لا يعترض عليهم ولا زالوا في ذن الجزية قال وحبل من الناس من المؤمنين ببذل جزية أو أمان يعني إلا نعتصم بحبل فيؤمنوا قول تعالى وباء بغضب من الله رجعوا به وباء أي رجعوا بهذا الغضب من الله سبحانه وتعالى ورب جاء باء بمعنى اعترف أبو بنعمتك علي أي اعترف بنعمتك علي وهنا باءو و الرجعو قال قال تعالى و باءوا من الله رجعوا به و ضربت عليهم الذلة و ضربت عليهم المسكنة قال بعض ضربت عليهم المسكنة يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حملوها على هذا المسكنة يعطى الجزية عن وهم صاغرون فهدي مسكنة ولا شكل و من قال غير هذا قال ضربت عليهم المسكنة أي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان موسرا وضربت عليهم المسكنة أي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان موسرا إلا الشاذ منهم يظهر الغنى يظهر الغنى إذا كان موسرا وإلا الأصل فيهم هذا ضربت عليهم المسكنة يظهرون الفقر وإن كانوا على ما تعلمون من اليسار لكن هذا شيء خلاص مناسق لهم فهم في فقر مدقع وإن كان عندهم مال وإن كان عندهم مال فهم في فقر مدقع وهذه عقوبة هي سهلة يكون الغنى موجود والمال موجود وهو يظهر من نفسه الفقر إلا الشاذ يقول منهم نادر هذا أنه يظهر الغنى الذي هو عليه فهذان قولان وضربت عليهم المسكنة فقيل المقصود بالمسكنة هنا أي أنهم يعطون الجزء عن يد وهم صاغرون وهذا لا شك أنه إذلال مسكنة وقيل المسكنة أي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان موسرا وإن كان موسرا فهم ملاصقة لهم هذه الأشياء أي أنهم في فقر مدقع وإن كانوا في غناء إلا الشاذ منهم يظهر الغناء الذي هو عليه فهم أهل بخل لذلك الله قال غلت أيديهم ونعنوا فالله سبحانه وتعالى ضرب عليهم هذا البخل ضرب عليهم الشح وضرب عليهم المسكنة قالت لهديد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا فتجدهم أصحاب إمساك ما يعطون شيئا وإذا أعطوا شيئا فهم يؤمنون مقابل هذا الشيء مقابل هذا الأمر الذي أعطوه وإلا هم أشد الناس شحا وبخلا بالمال وفقرا في الأنفس لذلك ما تجد إلى الآن أن اليهود دفعوا كذا وكذا إعانا للنصارى لما حصل لهم أو إعانا للجهة الفلانية لما حصل لهم أبدا هم هات بس من عنه هات ما تجد مدعمون أحدا ولا يسمع عنهم هذا الشيء حتى من أصحابهم ربما ومن الكافرين من أمثالهم بل يستنزفون الأموالهم ولا يعطون شيئا فكما قال ضربت عليهم المسكنة فهم يظهرون الفقر من أنفسهم ولو كانوا موسرين قال قوله تعالى وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق من هذه الأسباب فالشخص يجتنب لاعتداء على الصالحين وعلى أهل الدين فإن هذا من أسباب ضرب المسكنة على العبد ومن أسباب إذلال العبد أنه يكفر بالله ويهين أهل الخير وذروة أهل الخير الأنبياء فإن الذي يعتدي على أنبياء الله أو على ورثة الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد وأن الله جل وعلا يضرب عليه المسكن ويهينه ويذله فيجعله بذل لا يعلم به إلا الله جل وعلا هذا حال هؤلاء الذين يعتدون على الطيبين وعلى أنبياء الله سبحانه وتعالى وعلى حملة هذه الدعوة فإن الله يضرب عليه المسكنة والإذلال فهذه أسباب ذكرها الله بعد أن ذكر العقوبات وهذا موجود في القرآن هذا وهذا ربما تذكر العقوبة ثم يذكر سبب العقوبة هذا الأصل وربما يذكر سبب العقوبة ثم العقوبة بعدها ثم العقوبة بعدها فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم هكذا يقول الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فذكر سبب العقوبة ثم ذكر العقوبة وهذا وهذا لا موجود ولكن موجود أيضا و هنال العقوبة و عليهم المسكنا ذلك بأنهم، ثم ذكر السبب العقوبة، هذا هذا، القرآن جاء بالأمرینی، بذکر السبب ثم المسبب، وبذکر المسبب ثم السبب، فكله في القرآن. قال قوله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا نكتب به إن شاء الله ما المقصود بالمسكنة؟ وضربت عليهم المسكنة ما المقصود بالمسكنة؟ آجي عندك نعم قيل إعطاء الجزء عن يد صاغرون وقيل نعم أحسن تي أن اليهودي يظهر الفقر من نفسه ولو كان موسرا ويظهر مسكناً وضربت عليهم مسكناً الله جعلهم في فقر مذعنس الله العايف والسلام ما عنده غنى نفس ما معنى قوله وظلمت عليهم الذلة أينما ثقه من مقصود بقوله أينما ثقه ها عندك يا محمد أينما وجدوا أي في أي مكان وجدوا فأين هنا ظرف مكان وهي أيضا كذلك في أي زمان احتمل هذا أينما وجدوا في الأمكن أو في الأزمنة فالذلة أو الذلة ملازمة لهم ما معنى قوله النبي بحبل من الله نعم أحسنت أي بعهد من الله سبحانه وتعالى بأن يسلموا وحبل من الناس من المؤمنين من الناس نعم اي من المؤمنين ببدري جزية او امان احسنتم ما معنى وباء بغضب من الله اي رجعوا بغضب من الله احسنتم ما أعلم يعني دعا بعين ما أعلم يدعو الله سبحانه وتعالى لما يصر وما دعوه معين ما أعلم إله هنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله هنا نستهاره من الحامله ام